ونتوقف اليوم في دروس التفسير لنتكلم عن فضل الأيام العشر الأول منذ الحجة وما يشرع فيها من أعمال ينبغي على الداعية وعلى طالب العلم أن يكون متفاعلا مع الأحداث ومع المواسم التي تأتي وتمر ولا بد أن نذكر الناس بما يحتاجون إليه في وقت الحاجة إليه من أجل هذا كانت هذه المحاضرة التي هي بعنوان أيام العشر ونفحات الخير أيام العشر ونفحات الخير وقد سبق لنا في الأعوام السابقة دروس تتعلق بهذا الموضوع منها درس أنوار اليقظة قبل حلول العشر الأول من ذي الحجة في محاضرتين ثم عدة محاضرات كانت بعنوان سهام الخير في أيام العشر فمن شاء فليرجع إليها في التسجيلات اليوم نتدارس هذا الموضوع من مقال لشيخ محمد يعقوب حفظه الله تعالى من على موقعه موقع الربانية عنوانها صفحة جديدة مع الله صفحة جديدة مع الله ملخص هذه المحاضرة موجود معكم في الورقة التي وزعت الآن وتوزع في كل سنة هذه ملخص لهذه المقالات الموجودة على موقع فضل الشيخ محمد يعقب بداية لا بد قبل أن نتكلم عن أيام العشر وما يشرع فيها من أعمال لا بد ولن أن نذكر بقيمة العمر وشرف الزمان قيمة العمر وشرف الزمان اغلى ما تملكه اغلى ما تملكه أيها الإنسان هو عمرك رأس مالك ساعات عمرك التي لو فاتتك, لو فاتتك فإنك ستندم عليها أشد الندم يوم القيامة وقد حثن النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الأعمار فقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسة وذكر منها اغتنم شبابك قبل هرمك اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم غناك قبل فقرك اغتنم صحتك قبل سقمك اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم هذه الأشياء فإنها فرصة ذهبية من سعادة المؤمن أن يعرف شرف زمانه ووظائف المواسم الفاضلة وللمؤمن في كل عبودية علما وعملا في كل وقت يمر عليك لابد أن يكون عندك حرص حرص على العلم وحرص على العمل في زمن للأسف تكاسل فيه الناس والإخوة بصفة خاصة تكاسلوا عن العلم والعمل يعني دائما نذكر بأننا في هذه الأيام نرى تكاسلا نرى تكاسل للأسف من كثير من الإخوة يعني سبحان الله كنا قبل الثورة أيام الضغوط التي كانت علينا وأيام البطش والطغيان من أمن الدولة كان الإخوة حريصين كل الحرص على حضور مجالس العلم مع ما كانوا يتعرضون له من إذاء ولكن سبحان الله لما فتح للدعوة ومكن للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وانتشرت مجالس العلم للأسف تكاسل كثير من الإخوة عن طلب العلم ومن ثم عن العمل وهذا يعني أذكر به دائما وأقول ما هكذا تشكر النعم ما هكذا تشكر النعم الله عز وجل قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور إذن عليك أن تكثر من طاعة الله عز وجل بعد التمكين بعد التمكين تكثر من طاعة الله لا أن تتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله وقت الإنسان هو عمره الحقيقي وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الألي وهو يمر مر السحاب فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغير ذلك ليس محسوباً من حياته فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير من حياته انظر لهذا الكلام الجميل تلقيم يقول إن هذا الوقت الذي تحيا هو سبب الخلود في النعيم أو سبب الخلود في, في الجحيم يعني الإنسان يعيش مثلا 60 سنة 60 سنة دولت لو أنك صفيت منهم وقت النوم ووقت الأكل ووقت دخول الخلاء والوقت الذي قبل البلوغ أخذ بالك ربما تجد أنها لا تصف إلا على عشر سنوات أو خمستاشر سنة هذه الفترة القليلة لو أنك سخرتها في طاعة الله ومت وقد رضي الله عنك يكون جزاءها الخلود في النعيم المقيم أبداً آبدي شفت أنت عملت إيه؟ أطعت ربنا عشر سنين أو عشرين سنة العشرين سنة طاعة دولت مكافئتهم عند ربنا الخلود في الايه في النعيم بسبب العمر وبسبب الوقت اللي انت سخرت طيب واحد تاني عاش على الكفر العشر سنين هم همهم العشر سنين هم هم هم العشرين سنة عاش على الكفر ثم مات كافرة عقابه ايه؟ الخلود في العذاب الأليم إذن قيمة العمر تكمن بإن دية اللي بتحدد مصيرك ولذلك يقول رحمه الله وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته في الضنك والعذاب الأليم شو بيقول لك إيه كمان وهو يمر مر السحب فعلا والله شو الوقت اليوم بيمر إيه شوف الإسبوع بيعد إزاي؟ شوف الشهر بينتهي إزاي؟ شوف السنة بتجري إزاي؟ الآن بتنتهي يمر مرة الصحة قال ابن الجوز رحمه الله ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نياته في الخير قائمة من غير فطور بما لا يعجز عنه البدن من العمل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم أعمالاً خير الناس من طال عمره وحسنه عمل وشر الناس من طال عمره وسائه وسائع وأعلم أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبدا الآباد فكل يوم تعيشه هو غنيمة بل كل لحظة من لحظات عمرك إنما هي غنيمة لأنك لو تأخرت بها لأنك لو تاجرت بها مع الله لربحت أعظم الأرباح ولقد بيّن القرآن قيمة الوقت وشرف الزمان وذلك لأن الله عز وجل أقسم به في عدة مواطن فأقسم الله بالليل وأقسم الله بالنهار وأقسم بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالعصري كل ذلك دلالة على أهمية الوقت وشرف الزمان وللفت الأنظار إليه لينتبه إليه كل واحد مننا وقد جاءت السنة لتؤكد على أهمية الوقت وقيمة الزمان وتقرر أن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الوقت وعن هذا العمر ستسأل عن عمرك ستسأل عن وقتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزون قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس وفي نفز عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو عن ماذا عمل بما علم الخامسة عن جسده فيما أبلاه إذن ستسأل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن مالك من أين اكتسبت فيما أنفقت وعن علمك ماذا عملت به وعن جسدك فيما أبليت فهل أنت مستعد هل أنت مستعد لهذا السؤال عندما يسأل من يسمع الغناء عندما يسأل من يجلس الساعات لينظر إلى الحرام عندما يسأل هؤلاء الذين يقطعون الليلة الذي هو أشرف الزمان يقطعونه على المقاهي يشاهدون المباريات والمصارعة ويتكلمون بالقيل والقام عندما يسأل هؤلاء أمام الله عز وجل عن هذا الوقت وعن هذا العمر فماذا هم قائلون لله وعندما يسأل الشباب يا شبا من الله عليك بالصحة ومن الله عليك بالعافية وغيرك ربما في مثل عمرك يغسل الكلان غيرك ربما في مثل عمرك شاب ولكنه فجأة أصيب بالسكر وبعد ذلك بطرت أطرافه وأنت أعطاك الله الصحة وأعطاك الله الشباب ومع ذلك هناك من يعص الله بهذا الشباب هناك من يحارب الله عز وجل بهذا الشباب نقول له الشباب لا يدوم وستسأل عنه بين يدعي الله سبحانه وتعالى إذن إخواني علينا أن ننفض غبار الغفلة علينا أن نعرف قيمة هذا العمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لصقمك ومن حياتك لموتك ثم اعتبر بفقيد الشباب اعتبر بمن صبقوك إلى الله عز وجل اعتبر بجنازة شاب. سرت في جنازته ودفن أمام عينك كانت له أماني مثل ما كانت لك أماني وكانت عنده طموحات كما عندك طموحات وكانت عنده الأمان العريضة التي يعيش من أجلها ولكن جاءه هادم اللذات ومفرق الجماعات فنقله من كل الأمان التي كان يعيش فيها نقله ليلقى الله عز وجل وحيدا فريدا فهل اعتبرت وهل شكرت الله عز وجل أن أنعم عليك بالصحة وأمد في العمر لتدرك موسما جديدا من مواسم الخيرات يا من غفلت عن الله بعد رمضان يا من أعرضت عن الله بعد رمضان يا من هجرت الصيام والقيام يا من هجرت الذكر والتلاوة جاءتك الفرصة الجديدة جاءتك فرصة جديدة لتعود إلى الله ولتتوب إلى الله ولتعزن على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات التي نستنشق عبير أولها في هذه الليلة المباركة التي نحن فيها ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيها على الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين ومن عطقائه من النار ومن المرحومين أريدك كما دخلت معسكر التدريب في العشر الأواخر من رمضان أن تدخل معسكر الطاعة في العشر الأول من ذي الحجة لماذا؟ لأن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر في رمضان فإذا كنت اجتهدت اجتهابا عظيما في العشر الأواخر من رمضان من أجل ليلة من أجل ليلة في العشر أفلا تجتهد في ليال كاملة ليست ليلة واحدة بل ليال أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر كل الليالي مش لينا واحد كل الليالي ليالي مباركة كل الليالي ليالي فاضلة وحتى النهار حتى النهار ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر فاشتهد أخي في اغتنام هذه الأيام إلى مشاريع الطاع قال الشيخ حفظه الله تعالى ابدا صفحة جديدة مع الله في خير أيام الله طبعا أنا أمر عليها مرة سريعا حتى ننتهي منها والذي يريد التفصيل لكل طاعة من هذه الطاعات يرجع كما ذكرت آنفا إلى كلا السلسلتين أنوار اليقظ قبل حلول العشر في شرطين ثم ثلاث محاضرات أظن في سهام الخير في أيام العشر ابدأ صفحة جديدة مع الله في خير أيام الله انتبه أخي في الله إنها أعظم فرصة في حياتك أضيف وأقول لك فرصة ربما لا تتكرر هل يضمن أحدنا أن يعيش لرمضان القادم؟ هل يضمن أحدنا أن يعيش لزلحج القادم؟ والله لا نضمن والله لا نضمن كم من صحيح أتاه المرض وكم من صحيح قوي قوي داهمه الموت فجأة فهي فرصة فرصة لا تضيع إنها صفحة جديدة مع الله إنها أفضل وأيام الله تخيل أنها أفضل من العشر الأواخر في رمضان إنها عشر ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه أخوانه صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من, من هذه الأيام يعني أيام العشر قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء انظر انظر كيف تعجب الصحابة رضي الله عنهم حتى قالوا ولا الجهاد إنها فرصة فرصة هائلة فرصة لكسب الحسنات حسنات لا حصر لها حسنات تعود بها ما فاتك من الذنوب والمعاصي إذا كنت وقعت في الزنوب والعصيان فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السياد ذلك ذكر للذاكرين فجاءتك فرصة المحر جاءتك فرصة الإزالة إذا كنت أذنبت في الشهرين الماضيين فجاءتك فرصة جمع الحسنات لتمسح ما فعلته من الذنوب والسيئات فرصة فرصة لكسب حسنات تعادل من أنفق كل ماله بل أنفق حياته في الجهاد في سبيل الله شو تقول لك إيه ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله ففرصتك فرصتك أن أنت تبلغ درجة المجاهد في سبيل الله فرصة لتجديد الشحن الإيمان في قلبك أنا أعرف أن إيمانك ضعف أعرف أن إيماني وإيمانك ضعف ربما بعضنا لم يعد ينعم بقيام الليل ربما أحدنا إلى الآن لم يختم ختمة واحدة للقرآن أين صرح الطاعة الذي بنيته في رمضان فين اللي انت تعبت فيه في رمضان؟ فين الختمة اللي اختمتها في عشر طيام في رمضان فين البكاء من خشية الله في الأسحار في رمضان فين اتكلمت للأسف بعضنا تكاسلت وبعضنا عصى بعضنا عصى جاءتك الفرصة لتجدد الإيمان الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يقول لأخيه هيا بنا نؤمن ساعة يلا نجدد الإيمان وأنا بقول لك هوة هيا بنا نجدد الإيمان سال الله سال الله وقل اللهم جدد الإيمان في قلبي اللهم جدد الإيمان في قلوبنا أخي ماذا أعددت لهذه العشر وماذا ستصنع فيها إذا كان الأمر بالخطورة التي ذكرتها لك فلا بد من تصور واضح لمشروعات محددة فقوم بها لتكون في نهاية العشر من الفائزين إذا أردت أن تفوز وإذا أردت أن تكون في يوم عرفة من عتقاء الله من النار فهيا معي هيا لنجدد الإيمان ونبني صرح الطاعة من جديد دعك من الارتجال والاتكال وحدد الهدف سيبك من السم دعك من السبهللة في حياتك بعض الإخوة للأسف اليوم بعد زي اليوم الإسبوع بعد زي الإسبوع ما بيحسبش نفسه ما بيشوفش حاله مع ربنا إيه ما بيشوفش النهاردة عد عليه وقد رضي الله عنه أم الله عليه فدعك من هذه السلبية إليك هذه المشاريع لا أعرضها عليك عرضا وإنما أفرضها عليك فرضا انت النهاردة ما انتاش جاي عشان تسمع وتطلع ما تنفيه السلاء احنا النهاردة جاينا نسمع عشان نشتغل عشان ننفذ عشان نجدد الايمان ولو انهم فعلوا ما يوعظون به فعلوا فعلوا انت توعزت كتير انت بتحضر دروس كتير انت بتسمع خطب جمعة كتير انت بتسمع شرائط واستوانات كتير لكن بتسمع كتير وبتعمل قليل إحنا النهاردة جئنا عشان نعمل كثيرا ولو أنهم ها ها فعلوا إحنا النهاردة جئنا لنفعل ولو أنهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدن أجر أعظيم ولهديناهم صراطا مستقيم أول مشروع مشروع ختم القرآن قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا أقول ألف لام م حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف تعليق يا خيبه البطلين لما تعرف ان انت لما تفتح المصحف وتبدأ بصورة الفاتحة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تاخد فوراً مية وتسعين لما تقول ألف لا ميم تاخد تلاتين حسنة شو بقى لما تقرأ جزء في اليوم الجزء فيه كم آية الآية فيها كم كلمة الكلمة فيها كم حرف واضرب الكلام ده كله في كم على الأقل فعشر على الأقل ده على الأقل مش على الأكثر لا ده على الأقل انتبه لابد أن تحرص على ختمة كاملة في هذه العشر بدون فصال بدون مناقشة وأنت تتل القرآن أنزل آيات القرآن على قلبك كالدواء نفسي يا أخواننا المشروع اللي أنا قلت لك علي ده هو التعمله أتمنى أن أنت من النهاردة لغاية رمضان الجاي لغاية ما نتقابل ربنا يحيينا وإياك على الطاعة بنعمل درس في رمضان كل سنة اسمه درس التدبر اسمه تمارين التدبر والفكرة دي مستوحاة من برنامج كان على موقع الشيخ يعقوب اسمه تمارين التدبر فكل سنة بنعمل في الترويح في التهجد أصد في العشر الأواخر تمارين التدبر انا أتمنى ان أنت تساعدني في الأمر ده عايزك النهاردة تجيب كشكول 200 ورقة أو 100 ورقة وتبدأ تقسم الكشكول على 30 جزء على 30 جزء تقسمه على 30 جزء كل جزء مثلا تعمله كذا صفحة وتبدأ ختمه نعتبر إن الختمة في حياتك كل شهر يعني في اليوم إيه؟ في اليوم إيه؟ جزء طبعاً في العشر تيام عايزين نكتر عايزين نكتر زي ما أنت كده اكتهدت في العشرة بتقع رمضان وعملت لك ختمة صح عايزك في العشرة بتعزل حجة تعمل ختمة إن أنت تكرق في اليوم تلت أجزاء تلت أجزاء في اليوم تأسمهم على الصلوات إنت عندك خمس صلوات؟ قبل الصلاة وبعد الصلاة ابدأ اقرأ ابدأ اقرأ مثلاً تلت تربع تلت تربع أو ربعين ونص يعني هتعمل مثلاً خمس أجزاء التلت أجزاء بكم ها؟ تلتة في تمانية بكم, ها؟ تلتة, في تمانية بكم؟ ها؟ تلتة في تمانية بكم 24 أنا عايزك بقى عندك خمس صلاة في خمسة اربع بخمسة وعشرين ربع يعني ممكن تعدى تلت اجزاء ان انت قبل الصلاة قبل الصلاة ربعين ونص وبعد الصلاة ربعين ونص المهم تحاول تجتهد ان انت تجيب تلت اجزاء في اليوم ما كانش انت مشغول انا راجل عند دكان انا راجل صناعي ماهمش فيه ان شاء الله اخر ورقة للمشغولين الجماعة المشغولين اللي عندهم أشغال بنقول له خلاص عليك بجزء من القرآن بس هايزك تبدأ برنامج صح وانت بتقرأ ورد القرآن الجزء بتاعك جنبك ورقة جنبك ورقة أنا بعمل كده بقوم جايب ورقة النتيجة بتاعت النهاردة النهاردة التلات مثلا بقوم جايب ورقة النتيجة بتاعت التلات وتبدأ تقرأ وانت بتقرأ الجزء انت بتقرأ كراءة سريعة لا فيه آيات وانت بتقرأ هتشدك فيه آيات هتوقفك وتفرملك غصبا عنك ما تعدهاش قم على طول في ورقة النتيجة آية صورة, صورة بس الأنبياء آية رقم سبعة ثم تجد الأنبياء سبعة آية صورة الحج الآن رقم واحد كلام ده تكتبه فرقة ايه ها؟ ورقة النتيجة خلاص كده خلصت الجزء بتاعك هتلاقيك طلعت مأملة ما يقل عن عشر آيات طلعت كم آية عشر آيات بلاش عشر آيات طلعت آية واحدة عايزين كده كل جزء طلع منه آية كتبتها في الورقة تقوم جاي في الكاشكول تكتب عليه من بره كده كاشكول التدبر أو ختمة العمر تكتب عليها كده ختمة العمر ختمة التطابر الإمام الشفعي رحمه الله كان بقول إن لي ختمة منذ عشرين سنة ما أتممته ما أنه عشرين سنة إيه؟ بيختم مع إن الإمام الشفعي كان بيختم كم ختمة في رمضان في اليوم ختمتين يعني ستين ختمة في شهر خلاص ستين ختمة ستين في شهر وبع ذلك اللي بيختم ستين ختمة في الشهر بيقول في ختمة بقالي عشرين سنة شغال فلاس ما ختمة إيه اللي هي العمر بها فأنا عايزك تتكب على كشكول كده كشكول, كشكول ختمة العمر كشكول ختمة التدبر وتقوم جاي في الجزء اللي قرأته النهاردة جاي بورقة النتيجة اللي انت سجلت فيها الآيات وتقوم كاتب الآية اللي, اللي وقفتك في الكشكول الآية كذا من سورة كذا اللي وقفك فيها أه وقفنا أن تتكلم عن النار تتكلم عن صفات المنافقين اكتب عنوانها اكتب عنوانها جنبها إن شاء الله الشهر اللي بعده بتقرأ نفس الصورة صورة الأنبياء مش معقول هطاف عند الآية رقم سبعة تانش أنت خلاص آية سبعة اصارت فيك وكتبته هتقف النهاردة على آية رقم عشرين مثلا خلاص تقوم بسجل صورة الأنبياء آية كذا شوف بقى كلما تعمل ختمة واتطلع من الصورة آية أو آيتين أو ثلاثة تيجي تبص تلاقي الكاشكول إيه اللي حصل ها؟ تلاقي كمليتك كاشكول تدبر القرآن يا ريت يا إخوانا نحاول نعملها في الأيام الطيبة اللي إحنا فيها يبقى أنت عندك وردة لاوة وردة لاوة وعندك وردة إيه ها؟ تدبر عندك فيه كاشكول هتعمله النهاردة اسمه كاشكول العمر كاشكول ختمة العمر أو كاشكول ختمة التدبر ابحث عن دوائل لقلبك في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ياللي بتعاني من النظر ياللي بتنظل للحرام شفاءك في القرآن ياللي بتعاني بسبب الكذب أو بسبب سوء الظن أو بسبب أي معصية في حياتك دوائك وشفاءك في إيه يا أخوان؟ في القرآن والله والله في القرآن شفاء شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأبدان شفاء قلبي وبدنت ابحث عن دوائل لقلبك في القرآن فتأمل كل آية تأمل كل كلمة بل تأمل كل حرف ولكي تختم القرآن في هذه العشرة أيام عليك أن تقرأ ثلاثة أجزاء يوميا ولكي تتحفز أبشرك أن ثلاثة أجزاء على حساب الحرف بعشرة حسنات تعادل نصف مليون حسنة يوميا نصف مليون إيه ريال ولا دولار ولا جنيه حسنة نصف مليون حسنة هيا انطلق نصف مليون حسنة مكسب في اليوم بس هذا مكسب يومي صافي من القرآن فقط ده دي القرآن بس دا لسه في قيام الليل و في الصيام و في الذكر و lieس في قل scriptures and satir دا انت دا ن sint هتاخد نصف ملون حسن من, من القرآن دا اقل تقدير و Golden تقدير دا اقل تقدير النصف ملون حسنة دا اقل تقدير ثم المفاجأة الكبرى أن في هذه الأيام المباركات تتضاعف الحسنات فهيا لنحصل ملايين الحسنات يبقى نبدأ النهاردة يا أخواننا ختمة القرآن مشروع الصلاة وتجديد الإيمان بالصلاة عايزين يا أخواننا النهاردة نبدأ نزيل الكسل اللي عندنا في الصلاة نحن مقصرون في شأن الصلاة وربما أنا أولكم ربما نأتي إلى الصلاة متأخرين ربما ننخشع في صلاتنا لأن عايزك العشر تيام دولت عايزك فعلا تحس بطعم الصلاة عايزك تحس أرحنا بها يا بلاد عايز أسعد لحظة في حياتنا وإحنا, بنصلي وإحنا متصلين بالله عايز أسعد لحظة في حياتك وأنت تدخل على الله وأنت تناجي الله لما تقول الحمد لله رب العالمين الله يقول لك حميدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سألت عايزين نحس بدي عايزين نشعر بالأنس بالصلاة زي لما نهتم بالصلاة قبل الصلاة لكن مشكلتنا ان احنا تعودنا نكون اخر نصف الصف مشكلتنا ان احنا للأسف في بعضنا ممكن يصلي الفجر يوم وما يصليهوش ايام حتى الاخوة حتى الاخوة والله ثم والله ثم والله لو جمعت مساجد شربين كلها في صلاة الفجر ما هتم له مسجد زي ممكن مسجد قباة ده للأسف وللأسف غياب واضح للإخوة السنيين غياب واضح غياب واضح عن الطاعة غياب واضح عن خدمة الناس غياب واضح عن دروس العلم غياب واضح عن الدعوة غياب واضح عن البزل والتطحية غياب واضح عن نصيحة الناس غياب عن كل حاج غياب عن كل مش كلام ده واضح ولا مش واضح صح يا جماعة ولا الكلام ده أنا بتهيألي لا مش بتهيألي الكلام ده أنا أعرف إخوة كانوا أوتات في الطاعة الوقت للأسف بقوا مظاهرة على الفاضش الله أن يجدد في قلوبنا جميعا مشروع الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أوراح دي محفزات عدى الله له نزلا في الجنة كلما غدا أوراح وانت ريح تصدر ريح الجنة والنزل هو الوليمة التي تعد للضيف الاكرام ربنا بيكرمك بأجورك على الصلاة بينزل معد في الجنة تعال معي اغطيك مشروع الوليمة ماذا تصنع أن تخرج من بيتك قبل الأذان بخمس دقائق خمس دقائق فقط بعد أن تتوضأ في بيتك يبقى أول حاجة عشان نحس بطعم الصلاة اتوضى في بيتك احرص أن أنت تخرج متوضي احرص أن أنت تمشي على طول متوضي امشي على طول متوضي رايح الشغل وروح متوضي اطلع من الشغل على المسجد وانت متوضي وتخرج إلى المسجد مبكرا عايزين نحاول نضرب نفسنا في العشر تيام على التبكير للصلاة ده أمر احنا كلنا مقصرين فيه إلا من رحم ربك ثم تخرج إلى المسجد احرص على الترديد خلف المؤذن عايزين يا أخواني نحس بروح الصلاة عايزك والمؤذن بيؤذن ردد عايزك تحس معي النهاردة ساعة العيشة أول ما العيشة تأذن عايزك تبدأ تعود لسانك ان أنت تردد خلف المؤذن عشان تدخل الجنة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالوسيلة والفضيلة ثم صلاة السنة القبلية بسكينة وحضور قلب ثم تجلس تدعو الله لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد طبعا في بعض الناس من العوام أبوي أو أبوك جد وجدك واخد بالك الحاج فلان اللي ما دخلش مدارس ولا حضر دروس ولا وممكن ما تلاقوا السنة زي سيادتك كده تلاقيه بحرص على الحاجات دي أكتر أكتر من نحن أكتر من نحن للأسف للأسف الشديد وما أحلاكة لو اصطفاك ربك واجتباك فدمعت عينك لو بقى الإمام آرأيتين وأثروا فيك وبكت عينك فهنيئا لك تحريم بدنك وعينك على المرك ثم تحرص على الصف الأول ولسيما يمين الإمام فإذا قرت عينك بتلك الصلاة جلست قرير العين تستغفر الله وتشكر الله وتذكره تقول اللهم أعني على ذكرك وشك وشكرك وحسن عبادتك وتحرص على أذكار بعد الصلاة ثم تصل السنة البعدية بعد أن تقول أذكار بعد الصلاة إذا فعلت ذلك فإليك السمرات واحد سواء بتساقط ذنوبك أثناء الوضوء وإنت بتتوضى استحضر أن زنوبك بتتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء اثنين كل خطوة للمسجد ترفع لك درجه وتحط عنك خطيئة ثلاث ثواب ترديد الأذان أن تغفر زنوبك وأن تدخل الجنة أربعة ثواب الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم هو نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من سأل ليه الوسيلة وجبت له الشفاعة خمسة ثواب صلاة السنة القبلية والبعدية ستة ثواب انتظار الصلاة فكأنك في صلاة سبعة ثواب الدعاء بين الأذان والإقامة ثمانية ثواب تكبير الإحرام وصلاة الجماع والصف الأول وميمنة الصف يقول, الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكة يصلون على الصفوف الأول وفي لفظة آخر على ما الصفوف تسعة ثواب أذكار الصلاة والسنة البعدية وثواب المكس في المسجد وإلى آخره بالله عليكم أليست وليمة؟ بالله عليكم من يضيئها وهو يستطيعها ماذا تسمو له يبقى النهاردة أول مشروع معنا مشروع ختم, ختم القرآن وتضبر القرآن مشروع إصلاح الصلوات اصلاح الصلوات هنبدأها من العشة والفكر نبدأ إن شاء الله من النهاردة من العشة ومن الايه ها؟ من العشة والفكر تلاتة مشروع الذكر يا من تتكسل عن أذكار الصباح والمساء يا من يسبح الصوفية أكثر منك جماعة الصوفية بيذكروا ربنا أكثر منك يا سنيك أكتر منك ياللي بتزعو منك بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم الصوفي بيذكر ربنا أكتر منك بيبقى مع سبحة ألف خرزة يقعد يسبح بها وممكن يعمل بقى او رب وانت سني وبتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما بتسبحش كتير ولا بتحمض ربنا كتير ولا بتستغفر كتير اسمع مشروع الذكر باليمين يا حاجه اسمها باليمين هنيئا مريئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر أحسن وأفضل وأعظم أجر صالة صليها في أيام العشر أفضل ختمة تختمها في أيام لا ما أقول لك هو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من أيام الإيه يبقى أحسن أعمال وأفضل أعمال عند الله الأيام اللي هتعملها فين في الأيام الطيبة اللي إحنا نبدأها دي فأكثروا فيهن كطر بقى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كطر تسبيح أكثر من التحميد أكثر من التهليل والتكبير وقال صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات ولا يضرك بايتهن بدت دي يا الباقيات الصالحات التي قال الله فيها المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا مستقبلك الحقيقي هو ده يبقى الكلمة الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إلي الله والله أكبر لك بكل واحدة نخلة في الجنة نخلة فين في الجنة وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل كلمة منها شجرة في الجنة وأن سأب كل كلمة منها عند الله كجبل وحد وإنني أعتقد أيها الأحبة أنه كما أن رمضان دورة تدريبية تربوية مكسفة في القرآن فالعشر الأوائل دورة طربوية مكسفة في الذكر. دورة مكسفة في الزكر وتقول لي ومتى أقول هذه الكلمة طيب أذكر ربني إمتى أقول لك عود نفسك عود نفسك عود نفسك أثناء سيرك في الطريق لأي مشوار وإنت ماشي في الشارع بدل ما تمشي قافي البؤك والشيطان يلعب بعينك امشي سبح امشي استغفر امشي هلل عشان الشيطان يفر منك لكن هتمشي قافي البؤك هتلاقي واحدة متبرجة معدية الشيطان يلعب بعينيك ويلعب بقلبك لكن لما تمشي أنت أقولت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر الله الذي لا إله إلا هو أن حير القيم وأتوب إليه لما تمشي شغال في كده الشيطان يفر منك لأن الشيطان إذا قلت بسم الله أو المتقول بسم الله يتصاغر حتى يصير كالإيه كالزبابة كالزبابة لما تذكر ربنا فعايزك وانت ماشي ما تمشيش قفل بؤك وانت راكب توك توك او راكب سيرفيس او راكب مسافر في بلد طول ما انت ماشي ما تقفلش بؤك ده اهل المعاصي ما بقفلوش بؤه ده اهل المعاصي ما برحموش ويدانه بص تلاقيه يقول لك السلة وانا راكي, راكي في الاوتوبيس افتح التليفون على اغنية ولا حاجة وكانه زمان قبل المحميل دي ما تطلع كان في حاجة اسمها الوكمان وكان يحط كده السمعات في هدانه عشان هو العيازه بالله يسمع اغاني انا عايزك انت بقى تسمع قرآن وتسمع الناس قرآن اه وانت راكي باوتوبيس لقيت الناس قاعدة تتكلم كلام فاضي ملوش لازمة تقوم انت فاتح التليفون اللي انت جايبه وعليه الميموري مش عارف كم جيجا وعليه القرآن بصوت الشيخ المعخلي وتقوم فاتح على صورة مريم او على صورة البقرة وتعل صوت التليفون عشان تسمع وتسمع الناس القرآن او يكون معاك محاضرة فرسان العشر للشيخ حازم شمان تشغالها في الاوتوبيس تسمع الناس الخير أو تعود تسبح وتستغفر وتذكر ربنا سبحانه وتعالى ليمتلئ المكان بالبركة ثانية واحدة عمال اثنين وأنت مستلق على السليل قبل النوم عايزك النهاردة ما تنامشي إلا ما تقول أذكار النوم ومنها التسبيح 33 والتحميل 33 والتكبير 34 أثناء الكلام اقطع كلامك واذكرها أثناء الآكل طول ما انت قاعد في أي مكان أعد سبح اذكر ربنا فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أربع وأنت تذهب إلى المسجد مبكرا انهمت في الذكر حتى تقام الصلاة إذا اتزمت وتعودت ما قلته لك لم تقل يوميا غالبا على حسب ظني لن يقل ذكرك عن ألف مرة ألف مرة سبحان الله الحمد لله ولا إلا الله, الله أكبر يتعمل لك أربع تلاف شجرة في الجنة يعني تصبح مليار دير بالنخيل في الجنة المشروع الرابع من أعمال الخير مشروع الصيام عن فنيد بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشراء كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس دية أنواع الصيام اللي كان نفسه سلام بيحرص عليها كان بيصوم اتنين وخميس كان بيصوم التلات يام من كل شهر كان بيصوم يوم عشورة كان بيصوم التسع من ذي الحجة والحديث رأى ابو داود والصحابه الألباني في صحيح سنن أبي داود فصوم هذه التسع ولا تضيع منها يوما حاول تصوم التسع تيام كاملة وإن ثبتك البطالون وقالوا لك الحديث ضعيف فقل لهم هناك حديث عام وهو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من أيام العشر طيب السلام عمل, عمل صالح عمل صالح هتقول لأصل فيه حديث تاني بقول لم يسموا النبسة صلى الله عليه وسلم العشر قط نقول لك ده حديث عائشة رضي الله عنها بس في قاعدة في الأصول أن المثبت مقدم مقدم على النافج يعني هي بتقول ما صمهمش خالص وفي زوجة تانية بتقول من زوجته أنه كان بصوم التسعة أيام يبقى نقدم المثبت لأن عائشة رضي الله عنها قد لا تكون اطلعت على هذا مثلا او أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يواظب على ذلك حتى لا يعتقد أنها فرد واضح الكلام ولوش واضح اه ممكن نفس انا كانش بواظب عليها عشان الناس ما تفتكرش ان ده ايه ان ده فريضة واخد بالك او ممكن فيه تأويل تاني لم يصم العشر قط يعني ما صمهمش كاملين لكن دي ما ينفيش ان هو كان بي ايه بيصومهم. واخد بالك انت اذا الحديث صحيح وتذكر أيضا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خليف يبقى بينك وبين النار خندق سبعين خليف بعيد عن النار ده الكلام ده لما تصوم ايه يوم يوم واحد وبذكره كان هنا ان احنا في أيام الشتاء ما أجمل نهار الشتاء ايه والله شفت نهار الشتاء الظهر الدمت ليه المغرب الدم على الظهر يعني لو أنت صايم لا تحس بعرق ولا بعطش ولا بجوع صح آه في واحد لما تقوله أنت بتفطر إمتى الصمح يقول لك بفطر الظهر صح مش فيه ناس كتير بتفطر فينا الظهر وبتغدى المغرب طيب يا أخ إلغي وجبة الفطر بتاعته الظهر دي وخليه غدا مرة واحدة خليه فطر إمتى المغرب آه فعود نفسك من الوقت على الصيام شاء الله النهارده هتسحر النهارده النهارده هنبدا ان شاء الله شاء الله تنوي من اول بكره باذن الله. في ناس كانت صايمه شيء جميل ما فيش مشكله وفي ناس صايمه من يوم الاثنين اللي فات خد الاثنين جميل جدا لان ذو القعده وذو من الاشهر الحرم التي يشرع فيها الاكسار من من الصيام ما فيش فيش مشكلة خلاص يبقى انت ان شاء الله تحرص ان شاء الله بكرة اول زل حجة احنا النهاردة الوقتي دي اول ليلة من زل حجة هتحرص النهاردة على القيام وتحرص على الصحور ان شاء الله تصحر وتجدد ايام رمضان خمسة مشروع الحج والعمر يا من فاتك الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا من الحج والعمر نسأل الله تعالى أن يقدر لنا ولكم الحج والعمر وقال لا يحرمنا من ذلك يا من فاتك الحج خج في بيتك زعم الشيخ حج الفتي أجيب الكعبة هنا لا هتحج بس من غير الكعبة الحجاج هم اللي عندك الكعبة انت تحرمت من كده لكن ربنا عوضك بعبادات تعدل الحج تعدل الحج فمن ذلك المكس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس ودي أول ناس بيخلعوا منها الإخوة آه. كنا الأول بنعمل دروس بعد الفجر آه بقعد والله كده قال الله يرحم أيام زمان الوقت لو جيت أعمل درس بعد الفجر الأخوة يقول لي لا ما نقدرش ما, مش ما, ما, ما, ما تتعبش نفسك ما احناش جاي الأول بقى الإخوة اللي كانوا بيجوا من الاطرش بتوعو الاطرش كانوا بيجوا الفجر وبتوعل العيادية كانوا بيجوا الفجر والله كانوا بيجوا الفجر وبتوع شربين معظم الإخوة الملتزمين الوقتي اللي هما من الدعاء الآن في شربين معظمهم طالعين من درس الفجر من دروس الفجر لكن الله يرحم الأيام دي كانت أيام, أيام أمن الدولة ما كان بحاربنا وبياخد البطاق من هنا قدام نجا جمعكم ايه نهوت يقف امين الشرطة هنا كده واخد بالك واي اخي طاري ياخد منه كرنيه ياخد منه البطاقة وعند مسجد فاجر الاسلام كان بيعمل الكلام حد حضر الايام دي ولا ما حضرش حد حضر حد حضر النظام القديم اه بالك اه كان, كان اه النظام القديم ده كان عطينا احنا دفع في الطاعة اه اه ايام فرج قبل ما يجينا الفرج واخد بالك لكن سبحان الله كنا بقى احنا نعمل الدروس الفجر في مسجد نور الإسلام وفي مسجد السادات وقبلها من حوالي 12-13 سنة كان في مسجد الفتح واخد بالك وكان ما شاء الله الإخوة ييجوا من المسجد وكان أيام برضه كان شيخنا دكتور إهاب ربنا يحفظه وبرك في عمره كان بيعمل الدرس الفجر في جامع الفروق ما كناش بنعرف نععد من, من الزحمة من الزحمة اللي كانت بتيجي اللي بيجوا من نجيل ومحلة نشاء ومش عارفهم منين فين الناس دي؟ فين الأيام الجميلة دي؟ فين الأيام الجميلة دي؟ دي بنعمل درس المغرب ودرس بعد العشاء أول ناس بتخلع الإخوة أخ من الإخوة مبارح كان وقف معايا فبقول لي تحزن يا شيخ مجد الأيام دي وبتوله خير احنا فيه دروس كده بتتعامل بعد صلاة العيشة اللي هي التذكرات اللي بتتعامل بقول لأول ناس بتخلع من الدروس دي مين الاخو الاخو يوم أول ما الاخ يوم قاعد وظبط الميكرافون ويتكلم بتقول ليه الاخو كده من جنب الحيطان ويطلعهم الاخ يخلص الدرس ويطلع يلوم وقفين فين وقفين في الشارع قدام المسجد طب يا اخي وقعد يسمع كلمتين لعل الله ينفعك بكلمة يا اقلت لا يعود يلت ويعجن قدام الجامع لغاية ما الأخ يخلص ها لأن للأسف ضعف الإيمان في القلوب ضعفت الحرارة حرارة البزل البزل والعطاء للدين ضعفت لما ربنا مكن لنا وأخشى ما أخشى أن هذا التمكين بسبب زنوبنا وبسبب إعراضنا بسبب إعراضنا وبسبب ذنوبنا أرجع وأقول لك عايزين إن شاء الله أول فجر جديد في حياتك النهار دا. عايزك النهاردة تنام بدري تصحى تصلي الفجر في المسجد اللي جنب بيتك وتنوي تقعد جلسة الشروق وعايزك قبل ما تقعد تقول لنفسك والله زمان فجر يا شيخ السلام فجر يا شيخ والله زمان أيام ما كنت لسه منابت الدقن دي أيام ما كانت دي حاسس كده أن أنت بيتربي حاجة غالية أخذ بالك فكانت جلسة الضهع عندك ده شيخ محمود ها؟ كانت إيه كانت فرض كانت فرض في المجمع الإسلام وعند أخونا السيد كانت فرض في جمع نور الإسلام وفي مسجة قباء فإحنا عايزين الجلسة دي ترجع تاني في حياتنا تاني عايزك تبدأ إن شاء الله من الفجر النهاردة تقعد جلسة الضحى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعة ثم قاعد يذكر الله حتى تطرع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر عمره حجة وعمره تامة تامة تامة يبقى أنت ما دفعت الستين جنيه عشان تروح تهج ولا دفعت عشرين ألف جنيه عشان تروح تحج وما جالكش التأشير السنة دي ممكن تحج في الجامع اللي جنب بيتك تحج ازاي؟ تصلي الفجر؟ تقعد طول الأذكار؟ تقعد تقرأ ورد القرآن لغاية ما الشمس تطلع وبعد ربع ساعة من طروع الشمس تقوم تصلي ركعتين إما بنيت الضحى وإما بنيت ركعتين الضحى أو الشروق ما حسب ما تسميهم يتكتب لك اجر حجة وعمرة ايه ها؟ تم تم تم ها حد جاهز اخوانا حد جاهز هنعمل كده يوميا نعمل كده ايه المشكلة اه يوميا يتكتب لك حجة وعمرة كل يوم بفضل الله اه طول السنة كل يوم اه مش في زل حجة بس لا كل سنة بفضل الله ها جاهزين او مش جاهزين جاهزين بجد يعني ولا طيب وفي هذه الجلسة طب أعمل إيه بقى أقعد الساعة دي أعمل إيه؟, إيه تقرأ ورد القرآن أذكار الصباح تجديد التوبة الدعاء في خفاء العفو عن أصحاب المظالم طلب العفو من الله عبادات جديدة يعني أنت وانتعد القعدة دي أول حاجة هتجدد التوبة هتستغفر مئة مرة تقول أستغفر الله وأتوب إليه أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحير القيوم وأتوب إليه مئة مر وتقول سبحان الله وبحمده مئة مر لا إله إلا الله ده لا شريك لا أله الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير مئة مر تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات على الأخذ مع بقية أذكار الصباح وتكرأ ورد القرآن بتاعك وتعفو عن من ظلمك قول يا رب أنا النهاردة قلبي ضيف أي حد كان بينه وبينه سوء تفاهم أنا مسامح لك يا رب مسامح لك يا رب تعفو ليعفو الله عنك وتعاهد ربنا قبل ما تطلع من المسجد إن النهاردة هيكون يوم بدون معاصي لأن إحنا مصحرين خلي بالك إحنا مصحرنا إيه بالليل وصبحين إيه إنتم معلوش معاي نعيد تاني نعيد تاني ها يبقى أول ما تراوح الوقت أول ما تراوح الوقت ها هتعاهد ربنا على اغتنام العشرة ايام هتصلى ركعتين توبة اول ما تدخل صلى ركعتين سنة العشة بنية ركعتين توبة من الزنوب والغفلة بنية تجديد الايمان من رمضان للوقت بعد ما تصلى ركعتين التوبة تعاهد ربك على اغتنام العشرة ايام دولة في طاعة الله اتنين تقيم الليل تبدأ تقيم الليل يبقى دي بداية الورد بتاع القرآن تنام بدري تقوم قبل الفجر بدري عشان تتصحر تروح المسجد في صلاة الفجر بدري معاك مصحفك معاك كتاب الأذكار وكتاب الدعاء تقعد في المسجد لغاية شروق الشمس دي البرنامج اللي هتبدأ تشتغل فيه ستة مشروع قناطير الفردوس. مشروع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ياللي ما بتصليش قيام الليل أنت من الغافلين لو حتى حس أن أنت كسلان صلي ركعة واحدة بكم آية بعشر آيات بس عشر آيات بس أنت شوف أنت حفظ كم آية وحفظ كم صورة فالنهاردة في قيام الليل فإذا قمت الليل بألف آية فلك في كل ليلة قناطير جديدة من الجنة وإذا كنت من العاجزين وقمت بمئة آية كتبت من القانتين يبقى النهاردة قيام الليل سبعة مشروع الأخوة في الله عايزين نغتنم العشر ايام يا اخوانا ان احنا نتعاون نتعاون على البر والطق عايزك في العشر ايام تحاول تجمع مجموعة من الاخوة ان انتو يوم قبل عرفة بيوم هتوزع وجبة افطار اليوم عرفة تجمع من كل واحد خمسة جنيه واخد بالك او 10 جنيه يبقى 10 ايام كل يوم جنيه يبقى يبقى بكام جنيه 10 جنيه او اقل واكثر واخد بالك وتبدأ يوم 8 يوم 8 تشوف 3 4 5 اسره وتجيب لكل اسره كيلو رز ومعاهم نص كيلو لحمه او معاهم فرخه وتقوم جايب كيس اسمر وحطت فيه إشواط الرز مع الفرخة ورايح للأسرة دي مخبط عليهم بيت كل سنة وانتوا طيبين عرفة صيامه بيكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبال أو تعمل كده زي ما احنا عاملين في العاية الأسرة عندنا كده في عزبة الجبانة ورأى كده نذكركم بصيام يوم عرفة وننكت بيني الحديث وتقوم رايح مخبط على الباب كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة يوم عقف لو, عي... لو ما كانوش هيصومهم لما انت تعملوا كده هي؟ والله هيصوم سدانا هيصوم ها هيصوم ويدعيوا لك يدعو لك وانت صايم شاهد من الكلام دي التعاون على البر والطقوة لا في اي احنا اتفعنا من الايام كلها ايام طيبة لو طلعت صدقة في اي يوم هنيئا لك بس انا بختار لك يوم عرفه ليه عشان ما نفطر صائما فله مثل اجره فانت لما تصوم عرفه يتكفر عنك سنتين ولما تخلي اسره من اربع افراد على الاقل يصوموا يوم عرفه يبقى كل واحد تكفر عنه سنتين وده في مسنحة سنتك يبقى سنتين فاربعة بتمانية والسنتين بتاقيبه كم بعشرة وكمان مراتك صايمة واخد بالك عندك مثلا اربع افراد كمان ولا حاجة يبقى انت افلت عشرين سنة مغفرة بسبب اتنشر ساعة مش يوم كامل يوم كامل ايه عام انت بتصوم يوم كامل ده انت بتصوم كم ساعة اه ده وتامل ساعات الوقت بين عليهم صح اه اخد بالك آه فما عادش آه معاتش. يبقى هم 12 ساعة أو أقل أو أكثر بيتحصل عشرين سنة مغفرة زنوب بالفرخة اللي جبتها في بيتك والفرخة اللي جبتها للأسرة المسكينة ما تضيعش الكلام ما عايز الوقت قبل ما تطلع تكون مجاهز القيمة في دماغك تشوف آه الأخ حاتم هيجيب العشرة منين أخي إسلام هتجيب العشرة منين أخ عليها تجيب العشرة منين ابدأ جمع ممكن العشرة اللي ما يحاتم هم اللي ما يعلق مفيش مشكلة يبقى العشرة يبقوا ومفيش مشكلة يبقوا عشرين وبدل ما نفطق خمس أسر نفطق عشرة مفيش مشكلة بدل ما ندفع عشرة كنت ندفع عشرين جنيه مفيش مشكلة فرصة مش هتتعوض يا أخوان دي مشروع الأخوة في الله مشروع الأخوة في... عايزين نطلاقة عايزين نطلاقة لتعاون وتعاونوا على الإيه ها؟ على البر والتقوى عايزين نحقق الحب في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله أناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة ليه؟ لمكانهم من الله تعالى طبعا على منابر من نور أعدين على منابر من نور قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم قوم تحابوا في الله أو بروح الله تحب في الله من أجل رحمة الله من أجل الجنة من أجل التعاون على نصرة دين الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يطعا طولها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عايزين نتأخذ في الله يا أخواننا عايزين نتظاور في الله عايزك تتصل على إخوانك أو لو في عرض رسائل مجاني تبعت الإخوان أذكرك أخي بيوم عرفة والصيام فيه وادعوا لي فيه نبدأ نتواصل إيه إنت يعد على الفيسبوك اعمل على طول اكتب الحديث انشر ذكر الناس بالصيام بالقيام إلى آخرة إلى آخرة من وسائل الاتصال الحديثة أقترح عليك على الأقل مرة واحدة في هذه الآية من عشر تدعو فيها أصحابك للإفطار عندك ممكن نعمل إفطار جماعيحنا آه ممكن نجمع من بعض كل واحد يدفع خمسة جنيه كل واحد يدفع عشرة جنيه ونعمل إفطار في مسجد قباء يوم عرفة أو في أي يوم الشرط يوم عرفة نعمل إفطار في, في أي مسجد كل مسجد كل مسجد في كل حي المانع إن صحاب الحي دولة يعملوا إفطار جماعي للناس الحريصة على صلاة الفجر الناس اللي بتصلي الفجر على طول يبقوا معروفين يبقوا معروفين كده وجوههم منورة ويبقوا معروفين إنهم كتبين أسمائهم يا حج فلان إحنا النهاردة عزمين حضرهاك في مسجد قباء على الإفطار إن شاء الله عاملين إفطار النهاردة لعمار صلاة الفجر كل مسجد يعمل الكلام ده أخوانا وهتلاقي لما تقول للواحد عايزين نعمل إفطار في الجامع هديك عشرة جنيه الثاني هديك مئة جنيه ثالث هديك خمسمائة جنيه وتقوم جيب وجبات طيبة كده للناس وتعزم الناس على إفطار في المسجد وقبل المغرب بنصف ساعة الذكر والدعاء وبعد الإفطار نصف ساعة التذكير والاستماع للقرآن أو مشاهدة استوانة تذكر بالله ثم تهدي إليهم إذا استطعت ما عندك من كتب وشرائط وكسب سواب تفطير صائم سواب الدعوة إلى الله سواب الأمر بنعرف أنها المنكر سواب الإعانة على خير سواب التثبيت للمترددين آه، نبدأ نجيب الناس اللي بعدت نبدأ نجيب الناس اللي بعدت عن مجالس العلم ولذلك احنا إن شاء الله في فاسجد قباء يوم عرفة بنعمل هنا اعتكاف بنعمل اعتكاف تيجي الظهر إن شاء الله هتلاقي فيه إخوة هنا يذكرك بالله هنعمل إن شاء الله يوم عرفة هنا في قباء معسكر دروس إن شاء الله يبقى بعد الظهر في درس بعد العصر بإذن الله في درس وبعد العشة يومها ان شاء الله في درس هنا في مسجد قباء في يوم عرفة بإذن الله تعالى حاول تيجي حاول تواظب على المجالس دية إن شاء الله نذكر بها بعضنا البعض في يوم عرفة مشروع الأخوة في الله لسه بعض المشاريع لكن نتوقف هنا حتى لا نطلع على الناس لسه في مشروع صنة الأرحم لسه في مشروع يوم عرفة وده إن شاء الله هنقوله بقى بالتفصيل في يوم عرفة بإذن الله في مشروع يوم العيد وده بإذن الله هنقوله يوم يوم تسعة بالليل إن شاء الله بعد العشة زي النهاردة زي الوقت كده بإذن الله بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم يوم عرفة بعد العشة هنتكلم عن يوم العيد وما يشرع في أيام العيد. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس درس أيام العشر ونفحات الخير احرص أخي على اغتنام هذه الآيام المباركة اللي ديت. حد ما خدش الورقة دي أحد ما خدش الورقة دي يا أخواننا صفحة جديدة مع الله ها الورقة دي حدش خده إن شاء الله الورقة هتتوزع تاني بعد صلاة العشاء فيه لسه أخو سمنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنوزع الورقة دي تاني اللي ما خدش الورقة دية هياخدها بإذن الله عندك المشاريع اللي احنا قلناها الدرس اللي احنا قلنا دي باختصار موجود فيها ابدأ نفذ ما في هذا الكلام نسى على تعالى أن نفعل إياكم وبما سمعنا ان شاء الله بعد العشاء درس نص ساعة مع فقه التيمم لمن أراد أن يجلس معنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته